عن تميم الداري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل عزاً يعز الله به الإسلام وذلاً يذل الله به الكفر يا أمة الإسلام بشرى لن يطول بك الهوان قد لاح فجرك باسما فلترق بي ذاك الزمان يا أمة الإسلام بشرى لن يطول بك الهوان قد لاح فجرك باسما فالترق بذاك الزمان أبطالنا بجهادهم وماضائهم قصام الجبال وبنوا لمجد كيس لمن بديمائهم بلاغ العنان أبطالنا بجهادهم وماضائهم قصام الجبال وابنوا لمجدك سلماً بدي مائهم بلاغ العنار فالتهنئ يا أمتي ولا زمان الغافلين كم من سنين قد مضات والليث يهتفوا لن أعود فالتهنئ يا أمتي ولا زمان الغافلين كم من سنين قد مضت وليس يهتف لن اعول لن امثني لن اشتكي لن ارتضي ذل القعود ولا سوف امضي شامخا رغم المشقه والقيود ان وقد عشيق المنايا وارتداثا بالصمود ما كان يوما خائرا يخشى العداء او يستكين ان وقد عشيق المنايا وارتداثا بالصمود ما كان يوما خائرا يخشى العداء أو يستكين يا أيها البطال الذي فارقت أهلك في سكون ورحلت ترفل باسما تشدو بألحان المنون يا أيها البطال الذي فارقت أهلك في سكون وهل تترفل بأس ما تشدو بألحان المنور؟ وتأقول عفو يا رفاق، فإنما قال الحنيف ولربما الأمل الذي. أرجوه ترمقه العيون وتقول عفواً يا رفاق فإنما قال الحني ولربما الأمل الذي أرجوه ترمقه العيون ولا علني يا إخوتي أكسى ثياب الخالدين خلد مضى وشر الكرامة بالجهام